واتقوا الله الذي إليه تحشرون إِنَّمَا النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمَنُوا وليس بطارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون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 أَلَمْ تر إِلَى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون أَعَدَّ الله لهم عذابا شديدا إِنَّهُمْ ساء ما كانوا يعملون اتخذوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين